بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم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 يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم وان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل الاعمالهم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 أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له, كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه مثل الجنة التي وعد المتقون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 تَّ إذاَا خَرَج مِنْ عيذِكَ قونَِّذينَ أُوتُ العْبْ قالون الذي نَأُوتُ الْعمَ مَاذاَا قَالَ آِفَ أُلائِكَ الذي نَطَبَ اللَّهُ عَ قُوبِمْ أُلائِكَ الذيينَطَبَ الله بعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم هم بذكرها فعلم انه لا اله الا الله قالم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات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 افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ertadوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من فَادِمَّا تَوَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَانِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا الَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُو مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ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 وَ نَبْلوا وََّكُمْ حتىََّ نَعَلَمَمُجاهدينَ مِنكُمْ حتىََّ نَعَلَمَمُجَاهدينينَ مِنْكُم وَصَّابِرينَ وَنَبَلُوا وَأَخبارََكُمْ إِ النَّذينَكَفَووا وَصُدُّ عَ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا لَّن يَضُرَّ ان اطيع الله واطيع الرسول اطيع الله واطيع الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُقُمُهَا سَيُحْقِمُكُمْ سَبَخًا وَيُخْرِجُ أُضْنَانَكُمْ هَأَ أَنتُم هَؤُلَاءِ تُدعون للتُم فقُ فيِي سَب اللهِ فَمِكُم مَ يبَخَ وَمَ ي بَخَلْ فَإَِّ ماَا يَبخَن عَن النَّفسِ واللَّهُ الغَن وَأَتُمُ الفُقَر وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُولُونَ أَمْسَالُكُمْ